اثنين وعشرين قتيلا بينهم موسى واكثر من مئة وثلاثين بعضها حالات خطرة ما الذي حصل تحديدا ولماذا الان وما هي خلفيات ما قام به موسى وما هي كذلك تداعيات احداث رفح هذا ما سنحاول الاجابة عليه في سياق هذه الحلقة من محطات اخبارية مع ضيفينا ايهاب لخصين الناطق باسم الداخلية الفلسطينية وهو ينضم الىنا وبشرة من غزة وسنضم الىنا في سياق هذه الحلقة الخبير في شؤون الجماعات الاسلامية السيد حذيفة الله عزام من العاصمة الاردنية عمان ابدأ معك سيد ايهاب هل حسم ان موسى فجر نفسه المعلومات التي تم تداولها اليوم تضاربت بين ان يكون قد قتل او انه اقدم على الانتحار. بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم الرواية الصحيحة لمقتل اللطيف موسى هو كالتالي يعني في ساعات صباح اليوم عندما ذهب احد ضباط الشرطة الفلسطينية عبد اللطيف موسى بتسليم نفسه كان يتواجد في منزل هو واحد مرافقيه الكبار وعندما توجه هذا الضابط إليه قام مساعد عبد اللطيف موسى بتفجير نفسه ما أدى إلى مقتله ومقتل عبد اللطيف موسى واستشهاد ضابط الشرطة تابع لوزارة الداخلية. يعني المساعد أقدم على تفجير نفسه بطلب من موسى. يعني حقيقة في ظل هذه الأحداث الميدانية لا نعرف التفاصيل مفصلة ولكن هذه الرواية الحقيقية كما أو وصلتنا من المصادر الرسمية أنه عندما ذهب هذا الشرطي للتوسط ولاقناع هؤلاء بتسليم أنفسهم صح. وعندما وصل إليهم قام بتفجير نفسه ومقتله, ومقتله ومقتل عبد اللطيف موسى سيدي السؤال الذي يطرح نفسه والذي استهليت به المقدمة عندما كان رئيس الحكومة الفلسطينية <تصفيق> في غزة اسماعيل الهنية يرد على الاتهامات الإسرائيلية بوجود تنظيمات في القطاع مرتبطة بالخارج وهي على تشدد وإلى ما هنالك. لماذا وفي الوقت نفسه يتم الاعلان من قبل عبد اللطيف موسى عن هذه الإمارة؟ التوقيت هنا يطرح علامة استفهام. يعني توضيحا وتأكيداً لما قاله دولة رئيس الوزراء لأستاذ إمعيل هنية وهو قال أنه لا يوجد جماعات إسلامية خارجية أتت إلى قطاع غزة ودخلت قطاع غزة هذا ما قاله دولة رئيس الوزراء الحالات التي هنا وهي مثل مثلاً, مثلا عبد اللطيف موسى هي حالات فردية. موجودة في القطاع لديها وتبنت بعض الأفكار التكفيرية وقامت بتكفير المجتمع الفلسطيني وتجمعت في حالات كما حدث في الموقع في مدينة رفح وتبنوا هذا الفكر الضال الذي قد يكون تلقوه عن طريق الإنترنت أو عن طريق بعض الأفكار التي حصل عليها من هنا وهناك وقاموا بتضليل واستغلال الشباب غير الواعي لإعطائهم هذه الأفكار الضالة وإغرائهم بالسلاح فكون الظاهرة كان مركزها بشكل رئيسي في تلك المنطقة في محافظة رفاق سيد إيهاب من أين حصلوا على هذا السلاح لم يكن هناك ارتباطات خارجية والكثير من وسائل الإعلام التي تعاطت مع هذا الخبر تحدثت عن ارتباط مباشر لموسى بتنظيم القاعدة لا لا نحن نؤكد وعبر قناتكم مرة أخرى أنه لا اتصال مع هؤلاء الأفراد في قطاع غزة مع أي تنظيمات خارجية محاولات التشويه ومحاولات القول أن هناك قاعدة في قطاع غزة هي تهدف لاستدعاء العالم وخاصة الإدارة الأمريكية وأوروبا إلى قطاع غزة ولكن هذا نرفضه ونؤكد على عدم صحته البتة بالنسبة للسلاح أخي الفاضل في قطاع غزة لأنها منطقة محتلة السلاح منتشر وموجود لأنه يتم مقاومة الاحتلال بهذا السلاح والحصول عليه ليس صعب حقيقة وخاصة عندما يكون هذا الرجل بالقرب من الحدود المصرية وأيضا أماكن جمع كما قلنا شراء السلاح ليس صعبا حقيقة في قطاع غزة وخاصة للتنظيمات التي قد تحاول أن تكون حالة مقاومة للاحتلال الصهيوني ولكن نؤكد أن هؤلاء لم يكونوا مقاومين للاحتلال يعني في ظل الحرب قالوا أنهم لا يعينون كافرا على كافر ولم يشاركوا في حرب اليهود في حرب الفرقان وكفروا الشعب الفلسطيني وكان دورهم استخدام هذا السلاح فقط في النزاعات الداخلية في إعادة الفلتان وفي نشر الفوضى استهدفوا حفل زفاف في خان قاموا بمحاولة اغتيال الدكتور مروان أبو راس النائب في ورئيس رابط علماء فلسطين وفجروا العديد من المقاهي الإنترنت وصالونات التجميل وغيرها طب هي إذن سلسلة من الجرائم يعني لماذا تم اعطاء الوقت حتى الان يعني اخي الفاضل بالعكس كانت هنا خلال الاشهر الماضية محاولات واتصالات دائمة وحملات توعية وجلوس مع هؤلاء لإقناعهم بوسطية الاسلام وكانت تتم يعني معالجات امنيه للحالات التي يتم بها استخدام السلاح في اماكن غير مشروعة ووجود هذا السلاح مع اناس في غير مقاومة الاحتلال ولكن في نفس الوقت كانت هناك معالجات فكرية لهؤلاء، محاولات اتصالات مع هؤلاء إقناعا بوساطة الإسلام إبعادهم وإقناعهم بالابتعاد عن هذا الفكر الضال والتكفيري. ولكن عندما وصل الأمر مساء يعني مساء يوم الخميس عندما بدأوا بحشد عدد كبير من الأفراد من المسلحين في تلك المنطقة ومن ثم هناك. يعني إشارات لأنه فعلا أراد إعلان كما أعلن إمارة في قطاع غزة وأعلنها في خطبة الجمعة وأكد أنه يريد استخدام هذا السلاح لنشر الفوضى وللفلتان وأخذ القانون باليد كان هناك اتصالات مباشرة وغير مباشرة ووساطات عديدة ولكنهم افشلوا كافة هذه الوساطات وقاموا باعدام الوسيط الذي تدخل في الساعة الاولى بدم بارد وهو الشهيد محمد شمالي وادى ذلك الى بدء الاشتباكات واطلاق النار من قبل هؤلاء المنفلتين بشكل عشوائي على المواطنين وادى الى وقوع هذا العدد الكبير من الضحايا بين القتل يبدو ان هناك ايضا شخص سوري الجنسية كيف تمكن هذا الشخص من الدخول إلى القطاع يعني نحن حقيقة ننفي هذا الكلام البتة لا يوجد أي شخص غير فلسطيني في هذا الموضوع هناك القاب كانوا يلقبون أنفسهم بالسوري أو غيره ولكن هذا الشخص الذي يتحدثون عنه ويتحدث الإعلام عنه هو شخص فلسطيني من قطاع غزة موجود من عدة سنوات في قطاع غزة وهو الذي فجر نفسه وهو مساعد لي عبد اللطيف موسى والذي فجر نفسه هو مجرد لقب هو مجرد لقب لا أكثر. طيب بالفعل هو مجرد لقب كما بعض وسائل الإعلام سيدي وهي وسائل الإعلام عودتنا أن يعني تقف ضد هكذا جماعات الآن يبدو المفاجئ في تغطيتها للموضوع أنها تتحدث وتربط. بين هذا يعني التيار الذي شهدنا نتائج محاولة امتداده في رفح وبين يعني كتاب الشهيد عز الدين القسام ربما فهمت أنت من أعني برأيك لماذا هذا اللعب بهذه الطريقة؟ للاسف امثال هذه الوسيله الاعلاميه هناك وسائل اعلاميه تحاول دائما تشويه الصوره في قطاع غزه اي حدث يحدث يحاولون تحويله كأمر ضد قطاع غزة وضد الحكومة في قطاع غزة لا يعجبهم عندما نقاوم الاحتلال لا يعجبهم وإذا وقفنا عن مقاومة الاحتلال لا يعجبهم وأي أمر يحدث في قطاع غزة يحاولون فقط توظيفه لاستعداء قطاع غزة وتشويه قطاع غزة والحكومة في قطاع غزة وهم حاولوا بذلك تشويه مقاومة الفلسطينية وهذا طبعا الأمر مرفوض بالبنتة نحن دعونا وسائل الإعلام إلى أن تكون موضوعية وحيادية وتعمل بمهنية لا. لأن مثل هذا العمل الذي يشوه قاومة وهي التي دافعت عن الشعب الفلسطيني بل دافعت عن الأمة العربية كلها وربطها بمثل هذه الأفكار التكفيرية مرفوض ولا بد أن تقوم هذه وسائل الإعلام بمراجعة سياستها لأن هذا العمل ليس عمل مهني ولا علاقة له بالمهنية الإعلامية على كل سيد إيهاب يعني انضم إلينا الآن السيد حذيفة عبد الله عزام الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية من العاصمة الأردنية عمان ويبدو أن الرواية الصحيحة المتعلقة بكافية نشوء هذه الجماعة موجودة لديه سيد حذيفة يعني المعلومات ربما تدلل على أنهم كانوا يحاولون الاستعانة باسم والدكم وهذا ما رفضتموه في البداية هل يمكن أن تضعنا في أجواء كافية نشوء هذه الجماعة بسم الله الرحمن الرحيم اولا شكرا لاذاعة القدس او لمحطة القدس لاستضافتنا واشكرك واشكر ضيفك الكريم من قطاع غزة حياك الله ما اود قوله في الحقيقة هؤلاء الناس حاولوا الاتصال بي كثيرا من قطاع غزة وتحت اكثر من غطاء وتحت اكثر من اسم وقالوا انهم يرغبون بالحصول على دعم من الخارج وانهم يرغبون بانشاء تنظيم في داخل قطاع غزة يحمل اسم الشهيد دكتور الله عزام والحقيقة انا فوجئت من طلبهم وعلى الفور اجبتهم قلت هناك اناس يعملون في قطاع غزة منذ سنوات طويلة هناك حكومة شرعية سلطة شرعية منتخبة في داخل قطاع غزة فكيف تخرجون انتم للعمل اعملوا ضمن مضلة هؤلاء انتم تريدون خرق الصف وتريدون انشاء تنظيم جديد استمرت محاولات المحاولة الاتصال حقيقة أكثر من ثلاثة أشهر ثم انقطعت من أكثر من سنة م. لنفاجأ بعد ذلك بالأخبار الأخيرة التي وصلتنا والتي حقيقة يعني صدمتنا وما كنا نرغب أن تكون ولكن أريد أن أقول باختصار شديد وبسرعة شديدة ضمن معايشتنا الطويلة لهؤلاء والتي أكسبتنا خبرة متواضعة بهؤلاء الناس أستطيع أن أقول أن هذه الفئة أو هؤلاء الناس أولاً هم يحملون اسم السلفية الجهادية وهذا من الظلم وزور البهتان أن نحمل هؤلاء على السلف حقيقة هؤلاء السلف منهم براء هؤلاء يحملون يعني فكرا تكفيريا فكرا ضالا مضللا ما أود قوله أن هؤلاء من خبرتي ومعايشتي كما ذكرت لهؤلاء هؤلاء ينقسمون إلا ثلاث فئات أولهم فئة مخلصة ذات نوايا صالحة ولكنها استطيع أن أقول لسذاجتها وبساطتها لا تحسن الفعل لا تحسن التعبير والنية الصالحة حقيقة لا تصلح العمل الفاسد هذه الفئة الأولى ينجم عن هذه الفئة, الفئة ثانية طبعا بسبب السذاجة والبساطة يخترق هؤلاء من قبل مؤسسات دولية ومن قبل وهذا ثبت لنا حقيقة بدليل القاطع في أكثر من, من جهة من العالم الإسلامي وفي أكثر من منطقة حصل فيها عملية صراع أو جهاد أو صدام مع أي طرف كان هؤلاء يخترقون لسذاجتهم وبساطتهم فيصبحون من حيث لا يشعرون هذه الفئة الثانية تؤدي يعني تخدم منظومة دولية وهي لا تدري ثم يأتي الفئة الثالثة وهي الفئة المزروعة مسبقا لكي تنفذ اجندات دولية للتخريب ولإعطاء صورة مع الأسف سوداء قاتمة عن التيارات الجهادية لرأيك هذه صحيح. الجماعة سيدي يعني إلى أي جزء من الأزاء الثلاث التي ذكرت تنتمي أنا حسب اعتقاد المتواضع أن هؤلاء من الفئة الثالثة يعني أولا الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة مذ انتخبت وهي في صراع مع الأسد الشديد يعني في صراع مرير مع المجتمع الدولي الذي رفض ابتداءً أن يعترف بنتائج الديمقراطية التي حاول أن يفرضها علينا كأمة إسلامية هذه من الفئة الثالثة مع الأسف الشديد أنا أقول هذه الفئة مدعومة من السلطة الفلسطينية ابتداءً أنا أقولها وبدون أي حرج مدعومة من إسرائيل ومدعومة من دول عربية لا أود تسميتها سيد إهاب سمعت ما قاله السيد حزيفة مدعومة من قبل السلطة الفلسطينية ومن قبل الكيان الاسرائيلي رب منطقي برأيك يعني حسب معلوماتنا والتي قمنا بإعلانها بالأمس والأدلة التي لدينا أن المدعو اللطيف موسى كان له اتصالات حميمة وعلاقات كبيرة مع الأجهزة الأمنية البائدة والتي تتواجد في رمال الله الآن وقد تكون هذا مؤشر لعمل هذا الشخص وتضليله لهؤلاء الشباب الآن هناك عدد من المعتقلين من هؤلاء وأتباع هؤلاء يتم التحقيق معهم لا أريد استباق الأمور ولكن بعد انتهاء التحقيقات ستتضح الصورة ولكن كما قلنا علاقة هذا الشخص بهذه الأجهزة التي تتعاون مع الاحتلال الصهيوني وهذا الرجل الذي كان يعمل لدى السلطة الفلسطينية واستنكف عن العمل واستمر في يعني سماع أوامر الاجهزة الأمنية بعدم العمل وترك وظيفته الانسانية كطبيب وجلس في بيته يتقاضى راتبا وهو في بيته هذه كلها مؤشرات ودلائل لمن يخدم وما هي ماجندته الخاصة سيد حزيفة محاولة الاستعانة باسم الوالد نظرا للدور الذي لعبه الدور الجهادي على المستوى الافغاني هل ايضا هذا يدلل على انه كان هناك محاولة الاستدرار ربما دعم مالي من الخارج وهل برأيك يمكن ان يكون قد توفر ذلك اود ان اقول الدعم المالي هو بالدرجة الثانية لان هؤلاء يحصلون على دعم مالي من جهات متعددة نحن على يقين من ذلك من كما ذكرت من خبرتنا المتواضعة والمعاشة الطويلة لهؤلاء ولكن أرادوا أن ي... يعني ارادوا ان يستغلوا الدعم المعنوي باستغلال اسم فلو سموا انفسهم كتائب الشهيد أو تنظيم الشهيد الله عزام فإن هذا سيجعل لهم سوقا رائجة في العالم الإسلامي وسيجعل الناس حقيقة يتعلقون بهم م. لمجرد أنهم انتسبوا لمثل هذا الرجل وأنا سبق وكتبت مقالا بهذا الصدد وكان عنوان هذا المقال استغلال الأسام الماجدة لتسويق البضائع الفاسدة no. هؤلاء يحاولون تسويق أنفسهم عبر هذه الأسماء فقط هم يريدون دعما معنويا بالدرجة الأولى اكثر من الدعم المادي مفهوم. سيد ايهاب هل صحيح ان بعض عناصر هذه الجماعة تمكنوا من الفرار تجاوزوا يعني حدود رفح الى مصر لا لا لا يوجد تأكيدات بهذا الخصوص إن كان تسلل البعض فقد دخل في قطاع غزة ونحن وجهنا إعلانا لهؤلاء وتحذيرا بضرورة أن يقوموا بتسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى الشرطة الفلسطينية وإلا سيتم ملاحقتهم ومحاسبتهم قانونيا ولكن ما نحب أن نؤكد حقيقة أن المرحلة القادمة هي مرحلة علاج فكري نحن ندعو العلماء علمائنا الأفاضل ومشايخنا الأفاضل والمفكرين إلى ضرورة بذل الجهود الكبيرة لتوعية هؤلاء الشباب الذين تم تضليلهم وتم استغلالهم لخدمة أفكار تكفيرية تقوم بتكفير المجتمع الفلسطيني سيد حذيفة العلاج الفكري الذي تحدث عنه السيد إيهاب هل فعلا يصلح ويمكن إصطاطه على هذه الجماعات أم أن ما ترسخ قد ترسخ وبالتالي لا فائدة؟ لا سيد الفاضل أنا أعتقد أن الفئة التي تضللها هؤلاء الفئة التي استغلها هؤلاء والتي استعملها هؤلاء هؤلاء يصلح معهم نعم لأنهم كما ذكرت إنما يعملون بحسن نية في معظم الأحيان ولكن القيادات التي تعمل ضمن أجندات معدة مسبقا هذه لا يمكن أن يصلح معها لا تحاور لا يصلح معها التحاور ولا يصلح معها الحوار والأخذ والعطاء لكن الفئة التي ضللها هؤلاء نعم هؤلاء مقدور عليهم هؤلاء فئة من الشباب إذا ما بصروا وإذا ما وعوا بالحقيقة فإن هؤلاء يعني حقيقة يعودون إلى جادة الصواب في الغارة يعني بدقيقتين من الوقت ينبغي أن أطرح سؤالين بداية سيد إهاب وباختصار إلى أي مدى يمكن القول فعلا ان القضية قد انتهت وهل يمكن أن يكون هناك تداعيات قد نشاهدها بطريقة أخرى ربما أخي المرة مرة أخرى هؤلاء هم أفراد وليسوا تنظيما نحن نؤكد أن هذه هؤلاء الأفراد قد تجمعوا في ذلك المركز في رفح وبعد هذه العملية أنا أرجح انتهاء هذه الظاهرة ببقاء بعض مع بقاء بعض الحالات هنا وهناك من هؤلاء الأفراد الذين بحاجة إلى معالجات فكرية نحن سنستمر في الحفاظ على الأمن في قطاع غزة سنرفض أي محاولة لإعادة الفلتان لقطاع غزة ونؤكد أن السلاح الشرعي والوحيد هو سلاح المقاومة الفلسطينية وأن القانون فوق الجميع سيد حذيفة إذا أردنا أن نبدأ يعني العلاج الفكري الذي أبدأت إيمانك به من خلال قناة القدس هل يمكن توجيه كلمة لهؤلاء؟ على أمل أن تفعل فعلها في نفوس ربما من يعني هم تائهون الآن لا يعرفون كيف يتجهون دون أدنى شك السواد الأعظم من هؤلاء هم مضللون كما ذكرت وهؤلاء حقيقة نحن نلمس فيهم الخير ونلمس فيهم الإخلاص ونتمنى على إخواننا وهم قادرون على ذلك في قطاع غزة أن يركزوا على هذه الفئة على الأتباع دعني أقول ولكن القيادات التي تعمل ضمن اجندات معدة مسبقا والله أنا أنصح القياده الفلسطينية في داخل قطاع غزة وهم منا أفسر وأخبر أن يضربوا بيد من حديد لأن هؤلاء مفسدون هؤلاء يبغون الفساد في الأرض هؤلاء لا يريدون الاستقرار للمنطقة وكلما هم قطاع غزة بأن يتنفس أو ينعم بشيء من في الحرية وفيء الأمن والأمان خريت لنا فئة حقيقة تحمل أجندا معينة لكي تفسد لنا هذه الفرحة وتفسد علينا هذا الجو. ولكن الفئة كما ذكرت فئة الأتباع هذه الفئة يمكن لنا أن نعمل وأن نعيدها إلى جادة الصواب وأنا ونحن والإخوة جميعا إن شاء الله يعني سنسعى لمنا وطنا أن وجه لهم النصح الدائم. دهمنا الوقت حذيفة عبد الله عزام الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية حدثنا من عمان شكرا جزيلا لك. وشكرا لهاب لغسين الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية في غزة الشكر الاكبر يبقى لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة ودمتم بخير.